Heelie, en die en die en die en die en die en رمضان قد أهل بالصيام واطل مسعدا اهلا أهلا وخل في كل رمضان قد في كل رمضان قد في كل لتهو في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعينا مسلمين مؤمنين للاله عابدين شرنا صمد واجر وقولوا فيه صدق يا منى صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين هلي الله هلي إيه... الله هلي الله هلي الله إيه... هلي الله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لتهو في كل حين رمضان قد أهلا بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لتهو في كل حين لتهو في كل حين هو للإصلاح عاد هو للفحشاء صد هو للأفران مهدن خلقه طورا يزيد يا أخ الإسلام هيّا لتمت قلبا سويا وقت نمّ دمت حيّا رمضان المحسنين رمضان المحسنين هللي الله هللي الله هللي الله رمضان قد اهل بالصيام واطل مسعدا اهلا وخلاله لتهو في كل حين رمضان قد اهل بالصيام واطل مصعدا اهلا وخلاله تو في كل حين في كل